بسم الله الرحمن الرحيم الف لا آمرا تلك ايات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 لِكِرَاءَ إِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِينِي من, مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَالِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُ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 وحفظنا من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع أتبعه شهاب مبين والأرض مدّدنا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا وأنبتنا فيها من كل شيء موجود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 فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه فأسقيناكم وما أنتم له بخازرين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين من ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجاء من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من صلصال من حمأ مسلون فإذا سويت ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدي فسجد الملائك فَجَعَلْتُ كُلُّهُمْ أَجْنَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى إِلَّا إِبْلِيسَ أَذَا إِن يَكُونُ مَعَ السَّاجِدِينَ قال يا ابني ما نكالا تكون مع الساجدين قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال خلقتهم من صلصال من حمئ مسنون قال فاخرج منها فانك رجيم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 لهم في الارض ولا اغوي انهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين الا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوي أجمعين وإن جهنم لم وعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فنزعنا ما في صدورهم من غل الإخوانا إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي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 سَمِعَ خَطْبَكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَنُنْجِيهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا أَنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَهَا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 لا صادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبا رهم والتبع ولا ينتفث منكم أحد وامضوا حيث رود وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء أن دابرها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 سائرين لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون فاخذتهم الصيحه مشرقين فجعلنا عاليا ما سافلا وامطرنا عليهم حجارا وامطرنا عليهم حجارا من سجيل ان في ذلك لايات للمتوسمين اِن كَانَ اَصْحَابُ الْاَيْكَةِ الظَّالِمِينَ فَنَطَقْنَا مِنْهُمْ وَاِنَّهُمْ مَا لَه بِايمانٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَاتَيْنَاهُمْ اَايَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا اَامِنَةً أخذتهم الصيحة مصبحين، فما أظنا عنهم ما كانوا يكسبون، وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لا آتية، فصفح الصفح الجميل، إن ربك والخلق علي.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 الذين جعلوا القرآن عظيماً، فوَرَبِكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْنَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّكَ فِي الْمُسْتَهْزِئِينَ التيهذين الذي لا يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكون من الساجدين